دخلك يا بير دخلك يا بير يا بسرار الخفي كانت ايام بين يوم بين وهنيه عندي اخبار انت بتعرف اولها لكن يا بير لو تدري باللي في دخلك يا بير